فَلَسْتَ تَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ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 أما ذم الشائبين ميم من ناعل الخير معتد أتين عت لبعد ذلك ذنيم أن كان دمال وبنيم إذا تطلع عليه آياتنا قال أتأطير الأولين